الحمد لله حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما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 اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وعدنا حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا خير الغافرين اغفر لنا يا خير الغافر نغفر لنا يا خير الغافر نغفر لنا يا أحسن المتجاوزين تجاوز عنا يا أحسن المتجاوزين تجاوز عنا اللهم افض علينا سترك الجميل اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار اللهم اعترق رقابنا من النار اللهم اعترق قابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وملات أمرنا ومن لهم فضل علينا. ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسى إلينا ومن أسأنا إليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم في هذه الساعة المباركة اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين يا من, ملك رقابنا يا من ملك رقابنا يا صاحبنا في شدتنا يا مؤنسنا في وحشتنا يا راحم عبراتنا يا مقيل عثراتنا يا غافر زلاتنا يا سامع دعواتنا يا إلهنا اكتب براءتنا من النار في هذه الساعةِ المباركة اللهم إنا أمسينا في بيت من بيوتك وفي ليلة من أشرف الليالي وفي الثلث الآخر من الليل حيث تنزل نزول يليق بجلالك وعظمتك وسلطانك فتقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه اللهم إنا تبنى إليك فقبلنا اللهم إنا تبنا إليك فقبلنا أعطنا ما أملنا وسألنا اللهم أعطنا ما أملنا وسألنا يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا عبيدك بفنائك إماءك بفنائك فقراءك بفنائك أتيناك يا رب طائعين أتيناك خائفين أتيناك وجلين لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا أرحم الراحمين ارحم عبراتنا اقل عثراتنا اغفر زلاتنا تجاوز عن تقصيرنا استر عوراتنا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا وارفع درجاتنا وامح خطايانا اللهم يا اله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم عافنا في انفسنا واهلينا اللهم عافنا في انفسنا واهلينا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا يا ارحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من الهم اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا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 اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نحن بك وإليك توكلنا عليك اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وبالأساءة عفوا وغفرانا اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار يا أرحم الراحمين نعوذ بوجهك الكريم أن يعذب نعوذ بوجهك الكريم أن يعذب نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا اللهم اجز كل والد عن ولده خير ما تجزي يا رب العالمين اللهم, اص... اللهم اغفر لهم فيما قصروا في حقنا وتربيتنا يا رب يا رب أنزل على قبورهم شعابهم الرحمات والمغفرات التامات يا رب العالمين اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطيهم ما أملوا وسألوا لهم في أعمارهم على طاعتك يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تعيننا على برهم احياء واموات اللهم انا نسالك ان تعيننا على برهم احياء واموات يا رب العالمين اللهم هيئ لنا من يقوم مقامنا ويدعو بدعائنا وأفضل من دعائنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين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 ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيما إلا زوجته ولا مسحورا إلا فككت سحراه ولا مسحورا إلا فككت سحراه ولا مسحورًا إلا فككت سحرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أهلك, اللهم أهلك السحرة اللهم أهلك السحرة اللهم أهلك السحرة اللهم أبطل ما صنعوا وفرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا يا قوي يا عزيز نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين، اللهم اشف كل معيون، اللهم اشف كل معيون، يا رب العالمين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا الله يا الله، النبي إخواننا في غزة. اللهم إن خوارنا في غزة من الجهد والبلاء ما لا يشتكى فيه إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك اللهم اكشف عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين اللهم كلهم وإخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين داوي جرحاهم ارحم موتاهم أطعم جائعهم أطعم جائعهم أكس عاريهم أم من خوفهم الله اللهم ابدل خوفهم أمنا يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم أرن اللهم فيه عجائب قدرتك اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك مده بالصحة العافية مده بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم تقبلنا في الصالحين واغفر لنا يا أرحم الراحمين وارضع الحاضرين والسامعين وارفع درجاتهم في أعلى عليين اللهم ارفع درجاتهم في أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار